فجر اللهم ما في عزميه من نور كنورا كانطلاق الفجر بعد الليل اشراقا طهورا فجر اللهم ما في عزميه من نور كنورا كانطلاق الفجر بعد الليل اشراقا طهورا من عدلا بهدي الله صبارا شكورا أنا يا الله من روحيك روح لي حورا فأنا للحق كالبرهان لا يترك زورا وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبرا فأنا للحق كالبرهان لا يترك زورا وعلى الباقي لكالبركان ويلا وثبورا فجر اللهم في عزمي من نورك نورا كامطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا حاكما عدلا بهدي الله يا الله من روحي كروح لن انا نسر في السماوات العلا انا معنى في كتاب الكون قد السطور انا نسر في السماوات العلا من نسورا انا معنى في كتاب الكون قد جِرِ اللَّهُمَّ فِي عِزْنِي مِنْ نُورِكَ نُورَا كَانْ انْطِلاقَ الْفَجْرِ بَعْدَ اللَّيْلِ إِشْرَاقًا طَهُورَا حَاكِمًا عَدْلًا بِهَدِيِّ اللَّهِ صَبَّارًا شَكُورَا أَنَا يَا اللَّهُ بِنُورِ رُوحِي كَرُوحٍ لي حورا. أنا قلب خافق أي، قاض في الناس الشعورا أنا قرآنك فانشر صوح في أهد العصورا أنا قلب خافق أي، قاض في الناس الشعورا أنا قرآنك فانشر صوح في أهد العصورا فجر اللهم في عزمي يمينون كن طلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا أنا يا الله من روحك روح ليحورا انا أمر لك إن تصدره ذللت الأمورا أنا جندي بعد بعثني لأقتاد الدهورا. أنا أمر لك إن تصدره ذللت الأمورا. أنا جندي بعد بعثني لأقتاد الدهورا. فجر اللهم في عزمي من نورك نورا. انطلاق الفجر بعد الليل اشراقا طهورا حاكما عدلا بهدي الله صدارا شكورا آن يا الله من روحي كروح ليحورا حورا وأقم حولي من سر مقاديرك سورا إن دولا بل هدى في الكون دوني لن يدورا وأقم حولي من سر مقاديري كسورا إن دولاب الهدى في الكون دوني لن يدورا اللهم في عزمي من نور نورا كان كانطلاق الفجر بعد الليل إشراق فهورا حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا آن يا الله من روحيك روح ليحورا حورا فجر ما في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراقا طهورا حاكما عدلا بهدي الله صبارا شكورا أنا يا الله من روحك روح لا يحورا فاجري اللهم في عزمي من نورك نورا كانطلاق الفجر بعد الليل إشراق طهورا حاكما عدلا